السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج مواقف قرانيه والذي نعيش فيه مع القرآن الكريم وما يدعو اليه القرآن الكريم من جميل الأخلاق وجميل الافعال في رفقة فضيله الاستاذ الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد استاذ التفسير وعلوم القران بجامعتي الازهر وام القرى سابقا فيما مضى من اللقاءات وهي كثيرة طويلة جدا حدثنا فضيلته عن شموليه الاسلام وانه عقائد او ايمان واخلاق وعبادات ومعاملات افاض فيما يتعلق بقضية العقائد الإيمان بالله عز وجل واليوم الآخر والملائكه والرسل والكتب وغير ذلك ثم أفاض في حديثه عن تناول القرآن للأخلاق والجانب الاخلاقي واليوم ان شاء الله يحدثنا عن الشعبه الثالثه وهي العبادات في القرآن الكريم وكيف حدثنا القران عن العبادات ومكانة العبادات ومنزلة العبادات مرحب اولا بفضيله الدكتور مرحبا حياك الله ربنا يبارك لك نحن قربنا الان نعم وبقي على العيد يوم او يومان ونحن نتحدث الآن عن العبادات ومكانه العبادات ومنزله العبادات وانه لا يشرع للناس الا الله فماذا تقول فضيلتكم في بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فان الإسلام دين شامل لكل شؤون الحياة وهذه بذها لا ينبغي أن يختلف فيها اثنان ثم القرآن الكريم كتاب انزله الله معجزه لمحمد صلى الله عليه وسلم تضم مبادئ الدين جميعا وتضم الدلائل والبراهين عليها نعم وقد قلنا ان ان التشريع الديني او الاسلامي او المنهج الاسلامي في كتاب الله عز وجل يمثل شعبا اربعه الاولى الايمان التي هي العقائد نعم ثانيا الاخلاق وقد تكلمنا في هذا لانهما الاصلان فقد توسعنا وامتد الحديث في ذلك وهو قابل للامتداد اكثر من ذلك عشرات المرات لان القرآن الكريم كما قال ربنا ونزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين بالنسبة للشعبة الثالثه وهي العبادات نلتزم فيها الحديث اجزاء من أجل نأخذ ال المامه عن جلال الموقف القراني من هذا الجانب نعم الله سبحانه وتعالى خلق اجنسا واصنافا كثيرة في هذا الكون واسعه النطاق لا يحصيها العد نعم كما يقول ربنا الحمد لله رب العالمين العالمين هذا جمع عالم وهذا كم كامل عالمين مئات الالوف وملايين لا يحصيها الا الله في نعم. السماء وفي الارض وفي الملائكه فيما علمنا وفيما لم نعلم من الملائكه والجن والانث والزهور والطيور والبحار فهذه عوالم كثيره فهذا عوالم لا يحصيها الا الله عز وجل نعم. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون اذا ما هي الوظيفه لهذه المخلوقات هناك وظيفه نوعيه نعم لكل كائن وظيفه محدده يقوم فمثلا الدواب لحمل الناس مثلا الخيله والبغاله والحميره يركبونها تنقل البضائع في البلدن الانعام لتاكلوا منها ومنها تركبون مثلا الـ الـ الانسان خلق لمهمه عظمه هي عمارة هذه الارض على منهاج الله حتى يعود الى الله عز وجل فيحاسبه و ويسوق فريقا إلى الجنه اللهم اجعلنا من اهلها وفريقا الى النار اللهم نعوذ بك منها ومن اهوالها وهكذا اذا هذه المخلوقات الكبرى العظيمه المتعددة التي تخرج عن الان قدرتنا على العد والاحصاء هي ذات وظائف نوعيه متعددة لكن كل هذا الكون الواسع النطاق له وظيفه مشتركه بين الجميع تجمعهم جميعا وهي العبودية لله سبحانه وتعالى نعم فوظيفت العبوديه لله هي الصفه الثابته المشتركه في الكائنات جميعا ان كل من في السماوات والارض الا اثر الرحمن عبدا عبد عبودية فذي عبوديه لله سبحانه وتعالى وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا والتسبيح عبوديه ولكن لا نفقه هنا تسبيحهم نعم ولله يزيد ما في السماوات وما في الارض من دابه والملائكه وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم وهكذا فنجد العبوديه وظيفة هذه الكائنات جميعا والعبوديه نوعان عبوديه اضطرار وعبوديه اختيار الله عز وجل اما عبوديه الاقرار فالكون كله مشترك فيها اللي هو الخضوع ظهور اثر الصنعه الالهيه الخلق الالهي على الاشياء حين يقول الله تعالى للتراب كن انسانا او ليخرج زهره او او او كذا ولا ذره الهيدروجين والاكسجين وكذا تكون ما اللي آثار الصنعه الالهيه ظهور اثار الصنعه الالهيه سواء اني سواء ان صنعت الانشاء الالهي اللي هو الخلق او التحويل في في مراتب الخلق هذه تسمى عبوديه الاضطرار فالكون كله يعني يؤدي عبودية لله عز وجل من هذا الجانب الملائكه خلق خلقهم الله فهم عبيد الله بالخلق الجبال البحار الكفار الكفار في عبودية الكافر المشرك الذي يعبد الاصنام هو من جانب اضطرار في عبوديه كامله لله سبحانه وتعالى حينما امره فخلقه في هذا الزمان ومن هذه الام وهذا الاب وبهذا الطول وبهذا العرض كل هذا هو مفتور عليه بامر الله لا يملك فيه ضرا ولا نفعا حتى اعضائه وجوارحه تسبح ربها بإذن الله سبحانه وتعالى لكن الله سبحانه جل شأنه ترك للثقلين من الجن والإنس عبودية أخرى وهي عبودية الاختيار على معنى أن الجن والإنس لهم عبودية اضطرار مثل سائر الكائنات أما الجزء الذي خيروا فيه الذي هو التشريع الإلهي الذي هو دين الله الذي بعث به الرسل يصلون او لا يصلون افعل تفعل اه اه اه افعل او لا تفعل في كل شؤون الحياه سواء كان تعقيده او العقيده العقيده ايضا افعل ولا تفعل غالب على بعض الناس يظنون ان الدين هو الاحكام العملية فقط افعل ولا تفعل صلاه وصيام فقط وبعد عن المحرمات لا الدين كل ثم جعلناك على شريعه من الامر فاتبعها ولا تتبع هوا الذين لا يعلمون فعندنا الدين اسم لكل ما كلفنا الله به سواء كان عقيده تملأ القلب ايمانا وساكينه أو كانت أخلاق تنظم سلوكنا أو كانت عبادات نؤديها أو كانت معاملات نتعامل بها بيننا لذلك كل هذا يسمى دين الله وشريعته فلهذا لهذا ترك الله خيارنا نحن والجن فيما نعلم ربما تكون خلاياق اخرى لكن ما حدثنا الله عنه ان الملائكه مفتقرون على التسبيح الحور العين في الجنة مفتقرون على عباده الله وعلى لا شريك له والتسبيح والتمجيد والتهليل لله الواحد القهار الانسان اعطيه اختيارا الكائنات جميعا خاضعه لله بعبوديه الاقتار ولكن الإنسان والجن اعطوا عبوديه اختيار فهو اذا يملك ان يصلي او لا يصلي ولا يصح ان يقول الله جبرني على الصلاه على, على الصلاه او جبرني على ترك الصلاه لا يصح ان نتكلمنا في القدر لا يصح الاعتجاج بان الله اجبرنا على ذلك اللهم ما امرنا الا بكل خير وما نهانا الا عن كل شر ومن هنا يصبح عبوديه الاختيار هذه هي التكليف الالهي الانسان مجبر في كل شؤون حياته في طوله في عرضه في لونه في ابويه في زمنه الذي ولد فيه في صوته في صوت رقيق او غير رقيق او كذا في سمعه في بصري هذه جبلت او عبوديه اضطرار مثل سائر الكائنات لكن في التكليف الالهي ترك له جزءا من الاختيار يترتب عليه بعد ذلك الثواب والعقاب في الاخره ومن هنا ومن هنا اصبح نجل الايه الكريمه الم ترى ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض كله ثم عد بالتفصيل نعم له من في السماوات والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب كل شؤون الحياه التي حولنا هي تسبح لله يسجد لله حتى سماه الله سجود والسجود ليس معناه وضع الجبهه على الارض هذا بالنسبه للانسان انما السجود معناها التامل والخضوع فكل الكائنات خضعت لم ترى ان الله يخضع له من في السماوات وفي الارض وثم عد الكواكب العظام الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب الى ان جاء الانسان فقال وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب يعني ان الناس هم الذين اعطوا اختيارا فكثير من الناس اطاع الله عز وجل فسلك في موكب العبوديه لله واخرون حق عليهم العذاب لانهم خالفوا فهذا هي عبوديه الاختيار جعل الكثير يقابل كثير نعم فهذا الاختيار الذي منحنا اياه هو اساس بعثه الرسل هو اساس التكليف الالهي لنا وهو اساس ترتيب الثواب والعقاب في الاخره ولذلك عبوديه الاختيار عليها ثواب او عقاب وعبوديه الاضطرار ليس عليها ذلك الله عز وجل لما خلق السماوات والارض فقال لها وللارض اتيا طوعا او كرها باختيار او من غير اختيار فقالت اتينا طائعين يا رب بالجبل والفطره اطاعت ربها وهي تسبح وتمجد الخالق العظيم لكن ليس عليها اختيار لانها خافت من هذا الاختيار ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين فابين <تصفيق> ابينا اباء استصغار لانفسها ليس اباء استكبار مثل ابليس انما ابينا استصغارا وليس استكبارا فابين ان يحملناها واشفقنا منها لكن الانسان قم هذه الامانه هو الجن فحملها وهذه الامانه لابد ان يؤديها يمشي على طريق الله ولهذا كان كان الاسلام في جانبه الظاهري غير الاعتقاد في جانب الانقياد الظاهري يقوم على خمسه اركان بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمد الرسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت يمان الاستطاعه اليه تمام الاستطاعه هنا جاء القرآن الكريم يحدثنا عن هذه العبوديه سواء الاضطراريه أو الاختيارية ويفصل أمرها في شتى شؤون الحياه في الملاحظه المهمة أن الله سبحانه وتعالى اثبت العبوديه لكل الكائنات خاصة الذين زعم الكفار أن لهم شركه مع الله سبحانه وتعالى الذين عبدهم الكفار من دون الله او مع الله أو اوزعموا لهم ذلك زعموا ذلك نعم. فهم عبدوا الملائكه نعم وزعموا انهم بنات الله وقالوا إن الله اعطاهم سلطات واسعه النطاق فهم لهم دخل في إدارة الكون زعموا لهم هذا ولذلك كانوا يظنون أن الملائكه تملك ضرا ونفعا الملائكه عبيد لله لا تملك ضرا ولا نفعا ما وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد عباد ليس عبيد فقط عباد عبيد ويعبدون نعم اللي بيعبدون عباده فعباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون هذا هو اعظم اعظم الكائنات الذي التي ظن الكفار ان لها دخل في الالوهيه او ان لها شان في تصريف الكون ان هو يقول الله تعالى بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشفعون الا لمن ارتضى باذن الله لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون يبقى اذا هم عبيد لله عابدون له لا يدعون معه شريكا ومن زعموا ذلك فهو قد أخطأ وضل السبيل <تصفيق> الا ان يقول ومن يقل منهم, <تصفيق> من منهم اني اليهم من دونه من دون الامم من, من الملائكه وهذا الافتراض من اجل ادعاء الكفاه ومن يقل منهم اني اليهم من دونه فذلك نجيه جهنم لا يكبر على الله عز وجل كل ما اي خلق مهما كبر ومهما عظم فهو عبد لله سبحانه وتعالى نادى للرسل برضو بعض الناس ظنوا أن الرسل لهم قداسه ترفعهم الى مصارف الالوهيه حتى قال له بعضهم قالوا لليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله فابطل الله ذلك كليا وقال ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل إن هو الا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسم. ما هو العبد المسيح اقصى طاقه عبد لله النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أجل احواله سماه العبد سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأفصل الذي باركنا حوله فنحن اذا امام امام العبوديه المطلقه لله رب العالمين وهذه العبودية المطلقه لله رب العالمين هي التي انبنى عليها الكون كله الله واحد لا شريك له والعبد عبد والرب رب والتكليف منه سبحانه وتعالى لذلك شهاده التوحيد التي هي الاساس ومدخل الدين في التعبد ال جعلها الله سبحانه وتعالى هي مفتاح دخول الدين ان تقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ما معنى اشهد ان لا اله الا الله يعني لا معبود ولا مطاع الا الله كان الكفار يستكبرون عن هذه الكلمه ما اسهلها عليهم كانوا يقولونها لكنها لانهم علمونا تكلفا كانوا يستكبرون كانوا إذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون فلذلك جاء القرآن الكريم يقرر هذه الحقيقة العظمه في حياة الناس ان الله سبحانه وتعالى هو الذي يشرع لهم وهو الذي يرسم برنامج الحياه والوجود لهؤلاء الناس جميعا ف يؤمن به من يؤمن واذا كفر وتمرد على دينه خرج عن طوع العبودية وصار متمردا او فسق عن امر ربه كما حدث من ابليس فنحن اذا في العبوديه كما تكررها القران الكريم رفعها الله تعالى عن أقدس المخلوقات الملائكه والانبياء فمن باب أولى عن الزعماء والرؤساء والكهنه والدجالون وكذا كل هذا ركام مرقوم الاله واحد لا شريك له ولذلك لا يعبد الله إلا بما شرع وليس هذا فقط هذه قاعده ينبغي أن تترسخ في نفس كل مسلم يسمع على الكلام لا يعبد الله إلا بما شرع وعلى الوجه الذي شرعه نعم فلو أن الله سبحانه وتعالى شرع لنا الصلاه لابد أن نلتزم صوره الصلاه التي جاءتنا من الواحد فماذا نصل الظهر اربع ركعات لا نزيد عليه ولا ننقص اذا لا يعبد الله إلا بما شرع ويعبد و... بما اراد وكانوا بما شرع نعم. جاء القران يقرر لنا هذه القضية في مئات الايات حتى استوفى وصارت من بدهيات الدين المتواتره من المعلوم بالضروره أن الله هو الذي يشرع لعباده الاحكام والشرائع وما اختلفت فيه من شيء فحكمه فحكمه الى, الى الله وحده لا شريك له لا اله غيره ناتي بعد ذلك إلى موقف القران الكريم من العبادات العبادات التي كلفنا الله بها في جانب التعبدي نحن الانس والجن جعل لنا اختيارا وبرنامجا نمضي عليه نعم الكون مفتور على على العبوديه اما هو نحن فلنا عبوديه فطره واضطرار ولنا عذور ليتقيار اخذ وور التخيير هي التشريع لا المنهج هي التشريع الالهي فأول اول اتجاه الى ان نشهد انه لا اله الا الله وحده لا شريك له نعم ثم نشهد ان محمدا عبد ورسول أو, او نوح في عهد نوح نوح عبد وهو رسول لماذا لأن الله لا يعبد إلا بما شرع وعلى الوجه الذي شرع وهذا لا يعلم إلا عن طريق الوحي والرساله الذي جاء فاذن الرسول ليس له مدخل له في الـ في, الـ في ولا مدخل له في, في العبادة وإنما هو مقر مبلغ عن الله نعم. فيبلغ عن الله أن افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا طريقه هو كذا لما كلمنا القرآن في في البرنامج الذي نعبد الله به تكلمنا في ايات واسعه كثيره جدا منها مثلا العبادة المطلقه العبادة غير المحدده عبادة عباده الذكر <تصفيق> تسبيح والدعاء والتفكر الذين يذكرون الله قياما وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض نعم فهذا هذه العبوديه ليست لها ابعاد عملية محددة إنما لها اداب وشروط لكن مش ليست كالصلاه للصلاه عباده وطريقة. محددة ذات ذات مظاهر واشياء مخصوصة وهكذا فانا افضل اتكلم بعض في القرآن يذكر عبادات عبادات مطلقه مثل الدعاء وقال ربكم ادعوني استجب لكم نعم. واذا سالك عبادي عني الايه التي بعد الصيام بالمناسبه ذكرت بعد بعد الصيام بعد ايات الصيام في سوره البقرة اشار إلى أن الدعاء في هذه الايام مقبول غاية القبول وأن الصيام من مواطن او شهر رمضان او ليله القدر من مواطن اجابه الدعاء وإذا سألك عبادي عني فاني قريب اجب دعوه الداعي اذا دعان فليستجبوا لي وليؤمنوا بي فلكن الدعاء له اداب ان لا يدعو باسم او قطعه رحم أو لا يتعدى في الدعاء ولا يدعو على نفسه بشر ولا ذلك لكن لا يحتاج حتى لو كان متوضئ احسن لكن هو مطلق في اي وقت يتجه نعم. الى القبله احسن لكن لو اتجه في اتجاه قدم وجه الله يدعو فهو عباده مطلقه كذلك التسبيح يقول سبحان الله الحمد لله ولا اله الله ما علمنا الله أو يقول لا اله الا الله او يسبح باي تسبيح المجد لله الحكم لله اي فكذلك التفكر تفكر في خلق السماوات والارض ولا يجاوز بتفكيره الحقائق التي كلمنا الله عنها فهذه العباده المطلقه هناك عباده محددة مثل الصلاه اقيموا الصلاه فهذه قيمه الصلاة, الصلاه الصلاه خير موضوع وهذه الصلاة جاء ال الإسلام في القرآن الكريم يحثنا عليها بكل تفاصيل حدد لها وقتا أو وطريقه واجعلها صلاه ذات ركوع حددها انها ذات ركوع وسجود نعم. فلا يصلح الصلاه اللي يرسم يرسم صليب ثم يقول صلي عليه كذا هذا لا. هذه صلاه ابراهيم وصلاه موسى وعيسى وكل الانبياء والمرسلين كانت صلاه ذات ركوع وسجود نعم. كما قال الله تعالى يا لربك مع وقبل مريم اخنطي الى ربك واسجدي واركعي نعم وقد لمريم ابراهيم انطهر ابراهيم واسماعيل انطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركعي السجود, السجود. نعم فالصلاه لابد بد ان تكون ذا ثروكوع وسجود وخضوع لله وفرضت على جميع الانبياء لكن تختلف الصور no. نحن فرد علينا خمس صلوات نعم فرض علينا صلوات بصوره مخصوصه الانبياء لا خليل الله اعلم بالاحكام بالعدد لكن والطريقه والموعد كذلك الصيام فوعليكم الصيام كما, كما كتب, كتب على الذين دلبي. من قبلكم كل الامم كتب عليها الصيام لكن تختلف الصور الصور والاشكال no. فمثلا نحن كتب علينا صيام رمضان من الفجر الى الغروب مثلا ربما الامم الثانيه كان فيها اختلافات في الصور لكن عليها صيام صحيح كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ايضا الزكاه الزكاه دي من اجل العبادات واطيبها وهي تزكيه للمال تطهير ونماء للمال فهذه وازاله للشح شح الانفس وازاله لاحقاد الفقراء فهذه فريضه ايضا مما فرض علي, علي, على علينا في عباده محدده الصلاه هي اقوال وافعال اقوال مخصوصه وافعال مخصوصه مفتتحه بالتكبير ومختتمه بالتسليم فلو اي انسان صلى على غير هذا النمط لا يصلح لا يصلح اطلاقا في صلاته لان لا يعبد الله إلا بما شرع no. وعلى الوجه الذي شرعه جاء القرءان فحد فحدد <تصفح> لنا الصلوات نعم. وقال سبحان الله حين تمسون وحين, وحين تصبحون اقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل. الليل وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا فبين الاوقات وهكذا فالصلاه اخذت حظا عظيما في كتاب نعم. الله نعم الزكاة كذلك الزكاه وبيان النبي مقاديرها لما الرسول قرن بين الصلاه والزكاه فيات في كثيرة لان الصلاه عبادة للواحد القهار الزكاه لوجه الله لكنه تطهر الانسان لصالح الفقير ولصالح الاغراض التي حدها اذن الاسماء معروفه طبعا كثيره باخي, باخي من هذا الحج الحج, الحج هذه الفريضة العجيبه لا هناك العبادات كثيرة مثلا الأذان عبادة دعم. الوضوء عباده العمره عباده الحج عباده لكن احنا نتكلم في النذر عباده الطواف عباده وهكذا الطواف حول البيت فقط ليس حول القبور وما إلى ذلك فالذين <تصفيق> يطوفون حول القبور هذه هذه طمة كبرى طمه قبر من الطواف الشرعه حول الكعبة فقط تعظيما لبيت الله <تصفيق> فهذه الحج تكلم عنه القرآن كثيرا في سوره سماها سوره الحج وتكلم عنه في سوره البقره ثم افضوا من حيث افض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم وكذا فاذا فاضتم من عرفات الحج عشر معلومات وهكذا نجد أن القرآن وقف موقفا تفصيليا مهما جدا من اسئله العبادات نظمها وبينها وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ففصلها حتى يعبد الناس ربهم على بينه ونور وعلى منهاج واضح مستقيم ليس على مجرد تخبطات وتخربصات فاذا الله نظم لنا عباده الاختيار نظمها لنا وجاء القرآن الكريم بتفصيلها وجاءت السنة ببيانها مفصلة واضحه في هذا هذه العبودية وهذه العباده وهذه العباده نعم. وهذا القرآن الكريم في موقفه يكفينا هذا والا فالموقف آآ آآ يعني انا أعلم أن في جعبه فضيلتك الكثير والكثير حول العبادات ولكن حسبنا اننا يعني انك عرجت عليها وكما تقول دائما ومن اراد المزيد فليرجع إلى القرآن الكريم نعم. وانك كانك تضع لنا يعني الخطوط العريضه في الموضوع جزاك الله خيرا باسمكم جميعا نتوجه لفضيله الدكتور الاستاذ الدكتور عبد الصطار فتح الله سعيد بالشكر الجزيل ونسال الله عز وجل ان يجعل ما قاله في ميزان حسناته وان ينفعنا واياكم بعلمه حدثنا فضيلته في هذا اليوم عن الشعب الثالثه من شعب الدين وهي العبادات عن مكانتها ومنزلتها في الإسلام وان المسلم لا يشرع له إلا الله وينبغي أن يعبد الله عز وجل بما شرعه على الطريقه التي بينها رسول الله صلى الله وسلم ان شاء الله نلتقيكم مع فضيلته في اللقاء القادم وهو اللقاء الاخير من لقاءات شهر رمضان حول المواقف القرانيه فحتى نلتقي به وبكم استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته at uh the -oh.